قال يا يوم أن كنت صبي قد كان انتي بالتلال قاني يا من الذي انهك عني اهي الدنيا تدني يا اي جلم قد جنيت كي تراه عني غنيا نسيت انك اني لم أكن يوما كم تنقيتك لو كنت للعهد وفيا كم ركبت صابحة تجدر العيش الأنبي ولكم جاهدتك إما تنهل العلم السني ولكي ألقى أمامي رجلا جلدا قويا راقعا مثل ثرية تعد لي يا حبيبي مثل ما كنت نقيا علني القاك يوما قبل ان القى المنيه هذا البعد قلبي لم يكن عنك قصيا فج يا باقي يا منيه يا سلام في مقولتي انت We